يا ايها الذين امنوا استقيموا لله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه المسلمون اخرج الامام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه حتى يسأل عن حمد عن عمره فيما أفناه وعن سباده فيما أبلاه وعن ماله من أين اتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه حديث حسن خمسة أسئلة على كل أب ذكرا كان أو أنثى أن يستئد للإجابة عليها من الآن وحديثنا اليوم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وان شبابي فيما ابلى لماذا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شبابه في قوله وان شبابي فيما ابلى رغم ان الشباب داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان عمره فيما اسناه فالعمر يشمل الطفوله والشباب ولسهوله وشيخوخه والهرم ولكن العلماء ادكروا ان تكرار الشيء بتكرار بدره يدل على اهميته الزائده وهات السبب ايها الاشوا فانه لما كانت مرحله الشباب اهم المراحل في حياه الانسان فهي مرحله التطور الفكري والعقلي ويعيش الشاب في مرحله الشباب انواع من التغيرات فالموفق من عباد الله من وفقه الله دنا وعلا في شباب وان الناظر الى احوال شباب الاسلام اليوم لا يجد انهم لا يخرجون عن اقسام ثلاثه شباب مستقيم مؤمن بالله محب لشرع الله مقتنع به معتز باسلامه وشباب منحرف في عقيدته جاءتكم في دينه متدهور متهور في سلوكه مغرور بنفسه لا يقبل الحق من غيره والنوع الثالث شباب هائر مترد عرف الحق واطمع النبي وعات في مجتمع محافظ إلا أنه إن فتحت عليه أبواب السر من كل جانب تجفيكم في العقيدة وانحراف في السلوك, السلوك وفساد في العمل ويتولى كبر هذا الإفتاد وسائل الإعلام مرئية كانت أو مسنوعة أو مقروعة أيها الإخوة المسلمون نحن ولله الحمد الذي نظنه بشبابنا أن ما يعيشه بعضهم من ضعف عقد أو سكاس من عباد أو انحراف خلقي إنما هو كبوة جواد كبوة جواد إن شاء الله ولكن متى يأتي اليوم الذي يدرك فيه شباب الاسلام كلهم المنزله التي ارادها الله لهم فينصروا على انفسهم وعلى اعدائهم فيصرخ بهم اولياء الله ويغلبوا اعداء الله ويطير الجنود من جنود الله في الارض ايها الاخوه المسلمون انه يجب على كل شاب مثلي من اولا أن يعلم علمًا جاز من لا شبك فيه أنه مستهدثٌ من كل أعداء الإسلام يهودهم ونصاراهم وملاحبتهم ومنافقيهم ألا يعلم السواب التارك للصلاة مثلاً أن هناك من أعداء الدين والملة من يفرح فرحًا شديدًا إذا سمع أن السباب المسلم لا يؤدون الصلاة إن أعداء الله يعرفون حقا معرفه ان الذي يتصل بربه خمسه مرات في اليوم والليله لا سبيل لهم عليه فهو قوي بربه صورا بصلاته الا يعلم الشاب والمعاشق للفتيات الذي انذر نفسه للشيطان صار اكبر همه ان يهتم بمظهره فهو يقضي اكثر من الوقت الذي تؤدى فيه الصلاه يقضيه في الجلوس امام المراة ومن ثم يطلي بنفسه في سوق النسوي او مدرسة للطالبات كي يفرح بنظرة عابرة او ابتسامة صفراء الا يعلم ذلك الشاب خطورة هذا العمل وانه بأمله هذا يسجد في الارض ويبخل في قوله سال من الذين يحبون ان تسيع الفاحش كف في الذين امنوا لهم عذاب اليم كجليا والغافر والله يعلم وانكم لا تعلمون وهل يعلم اليك الشباب المتهورون في قيادتهم للسياره مثلا الذين يبهرون كل انواع استهانه بالدين والخلق والخلق هل يعلم هؤلاء انهم ينصرون الشيطان واولياءه ويخجلون الدين واهله ان الاعداء كل الاعداء يصرخون بوجود شباب لا هم له الا ملبسون ولا هم له الا سياراتهم فهم جنود لاعداء الاسلام علم ذلك ام لم يعلم فاذا علم الشباب المسلم ان هذا موقف اعداء الله منهم فولدت فيهم دروس الاباء لهذه العبوديه واستيقظ فيهم جذوه الايمان فيدخلون ساحقه المعركه دروس الايمان دروس الايمان الذي تحدث به الشباب كل اعباري الاسلامي والسامعي ايها الشباب المسلم ان من واجب علي ان فعله الا اليقين ان الولاء والمحبه لا تجوز الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن كمل المؤمنين وان العداء والفر انما هو للاتقان واوليائه يقول الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا وطوليا بل ان حتى الاقارب يجب ان تبرئ منهم المسلم اذا فرطوا منهج الله يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تستهينوا اهاه واخوانه اولياء ان تحظ فترى على الايمان ومن اتعلم منكم فاولا تاهوا الظالمين فاذا علم الشباب هذا الامر وجب عليهم ان يكون غضبهم لله وصراخهم لله فان من صور الموالاه لله مساعه المسلمين ولو بالقلب والشعور اذا عجز المسلم عن المشاركه الفعليه فذلك على الشباب ان يعلم ان عزه وفخره انما هو بالاسلام فإذا استخفر لا يستخفر بنسبه ولا يستخفر بأبيه ولا بماله ومظهره ولا بوطنه وجنسيته ولا بمنصبه انما يستخفر باسلامه فقط والله لطيف وللمؤمنين يقوى برسول الله والن المؤمنين وها هم منافقين لا يعلمون فيعلم كل شاب أن تمسكته بدينه بل بأي سنة من سمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو عز الله وكرامة له ولو تيها الكافرون أو استهزأ المنافقون أو صفر الزاهلون وكذلك فإن على الشباب ألا يسير عبيداً لوسائل الإعلام الغربية التي قال الله عن أهلها وَعَدُّوا لَوْ تَسْفِرُونَ كَمَا تَفَرُوا فَتَكُونُوا لَسَاءً فلا ينطل على الشباب تسمية الأشياء بغير اسمها فإن أعداء الله يطفون موالاة الأعداء بالصلاح والإسلاح ويسمون قتل المسلمين الأدرياء حفظا لمصالح الأمة وأمنها وهم اول الغائعين لمصالح الامه وسلف هؤلاء هم فرعون وامثاله الم يقل فرعون وقال في العذروني اكن موتا واليد ربك إني أخاف أن يبثل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فهل هناك أطرف من أن يقول سلعون الظالم عن نوسى عليه السلام هذه المقالة السميعة أليست هذه المقالة بعينها هي كلمة المستدين في الأرض هذا الزمان عن كل عالم مصلح إنه ارتباع والشغليم الناثف باشارة دهماء الناس في وجه الحق واهله فلا يغفر السباق ثم انظر الى قول فرعون في, في آية الاسراء قالت العون اولم يرن عيننا ليسن تلقوا وون و فجيش من نسير واجد ان ما قاله السعرون يتحدث عن نضجه حديث المخلص لقومه الساعي لمصلحتهم فيقول انني لا اقول لكم الا ما اراه الصواب واعتقده نافعا وهل يرى كل مفكر في الارض الا هذا الراي فالخير والرشاد في مفهوم المجرمين المخلصين ان يمالوا لشهواتهم وملذاتهم كامله دون نق ولو خلت الامه كلها اما لو كانوا يسعون في مصلحه الامه كما يدعون يبدع ويزعمون لا سمح لله الامه ان تقول لهم انكم مخطئون وصدق الله في وقتهم واذا قيل لكم لا تفسدوا في الارض قادوا ألا ان ما نحن فاحون الا انهم هم, هم المفسدون ولا يشعرون فباسم الاصلاح يوالى اعداء الله فَيُصَارِدُ أَوْلِيَاءُ الله وَيَنْشُرُ الفَسادَ فِي الأَرْضِ وَإِذَا أَنْشَرَ أَحَدٌ قَالُوا لَهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّ عَلَى الشَّبَابِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُزَيِّفُونَ الْبَاطِلَ وَيُلْبِسُونَ الْكُفْرَ نُجُومَ الْإِيمَانِ وَالْبَاطِلَ نُجُومَ الْحَقِّ فَإِنَّ الْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْفَسَادَ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ وتحكيم شرعه في الارض لان هذا الامر يفتد عليه العبوديه اهل الناس بل ان هؤلاء الملبسين يتبنون الاصلاح ظلما كما قال النمرود وقومه المشركون لابراهيم عليه السلام عندما كسرت اصنامهم واوثانهم قالوا من سعى على هذه الالهتنا ان دول الذين الظالمين ولات علينا محضر الامه ان ندري كان النمرود وفرعون وكل المفسدين في الارض ما كان لهم ان يفنعوا ما صنعوا لولا وجود الفرائنه الصغار وهم المسلمون الذين مثنوا لاصحاب الشهوات تساعد لمجله الخليعه فتسروها وتساعد محطه الخليعه فنظروا اليها انهم يضيعون افراهم لدنيا غيرهم فصاروا انصارا للباطل وهم ذا يشعرون ومن الاشياء التي كل يغير اسمها ولا ينبغي ان تنطلي على الشباب المسلم وعلينا ان نحذر منها تسميه الفساد الخلقي ثم وتعليم الجريمه في الثقار والتهور والاعتداء على الاخرين اخلاص في محبه الفريق والنادي وشرب المخدرات والمسكرات رجوله واغير ذلك كثير فلا حول ولا قوه الا بالله بارك الله لي ولكم في القران ونسعني واياكم فيما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على احسانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المسلمون ان الناظره الى دور الشباب في عقل الصحابه رضي الله عنهم لا يجد عجز حيث انهم كانوا حملة الدين ومجاهديه من امثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن الله ابن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين فقد حفظ هؤلاء الشباب للامه ميراث نبيها والشباب هذا الجمال هم باذن الله ورثة اولئك اذا ما فقهوا دورهم وتغلبوا على شهواتهم وصبروا على طاعه الله وعن عصي طمعا فيما عند الله في دار لا تناسيها ولا حساب واعلموا ايها الاخوه الكرام اننا اذا احتنا لذواتنا ولذاتنا حفظ فان حياتنا ستكون قصيره ضئيله فانثفه اما عندما نئس لغيرنا نئس من اجل اله لا اله الا الله فان حياتنا ستكون طويله طويله وسيبقى ذكرنا عاليا عند الله ثم عند الناس ونقول لكل شاب هداه الله الى طريقه المستقيم يائسا واعتزالا الناس واحساسك بانك اظهر منهم روحا او اطيب منهم قلبا او ارحد منهم نفسا او اذكى منهم عقلا ان العظمه الحقيقيه لك اخ المستقيم على شرء الله ان تخالط اخوانك المسلمين الطالح منهم والمقصر فسخالقهم بروش السماحه والعطف وتشد لهم ما تشد لنفسك من الخير ولا يعني هذا ان تتقلى ايها الشاب عن مثلك العليا او تتمللقها نبت الصادقه للخير والكلمه الصادقه الداعيه الى منهج الله المحذره من غضب الله وغضبه نسال الله ان يوفق شباب الامه لحمل رايه الاسلام اللهم طهر شبابنا من ضرر الانشراف ومن سوء المعاصي اللهم اجعلهم يقومون بكل ما فرضه الله عليهم اللهم اجعلهم نصرا لاولياء الله حربا على اعداء الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصل امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخره ثنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم واصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا نحتفل صيامه وقيامه انك على كل شيء قدير اللهم واصلح ولاة امور المسلمين اللهم واصلح ولاة امور المسلمين اللهم واصلح ولاة امور المسلمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم انكم تذكرون